بسم الله الرحمن الرحيم سبح dan o kori إِنَّهُ يُعْظَمُ الْجَزَاءَ وَمَا إِلَّا فَ لِلْيُسْرَى جاءت جيره ان مفاتيه جرى سيئ انك جرم من يخشى ويتهر النبوى الأشع الذي ذا الفخام تذى وذا شلون ما فَإِنْ يَرَوْنَ الْحَيَاةَ دُونَ يَا خَيْرٌ يا وهذا جاء ما رضي a mm -hmm.